ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الظالمين وهم الكفار قالوا للذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا يعنون أنه أثر فيه السحر فاختلط عقله فالتبس عليه أمره قال مجاهد مسحورا أي مخدوعا كقوله فأنا تسحرون أي من أين تخدعون وقال بعضهم مسحورا أي له سحر رئه فهو لا يستغني عن الطعام والشراب فهو بشر مثلكم وليس بملك وقد قدمنا كلام أهل العلم في قوله مسحورا بشواهده العربية في سورة طاها في الكلام على قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولما ذكر الله هذا الذي قاله الكفار في نبيه صلى الله عليه وسلم من الافك والبهتان خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وما قاله الكفار في هذه الآية أعني قولهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وما قاله الله لنبيه في ذلك وهو قوله انظر كيف ضربوا لك الأمثال الآية جاء كله مصرحا به في سورة بني إسرائيل في قوله تعالى نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا قال الزمخشري ضربوا لك الأمثال قالوا فيك تلك الأقوال واقترحوا لك تلك الصفات والأحوال النادرة من نبوة مشتركة بين إنسان وملك وإلقاء كنز عليك من السماء وغير ذلك فبقوا متحيرين ظلالا لا يجدون قولا يستقرون عليه أو فضلوا عن الحق فلا يجدون طريقا إليه انتهى قال المؤلف رحمه الله والأظهر عندي في معنى الآية ما قاله غير واحد من أن معنى ضربوا لك الأمثال أنهم تارة يقولون إنك ساحر وتارة مسحور وتارة مجنون وتارة شاعر وتارة كاهن وتارة كذاب ومن ذلك ما ذكر الله عنهم من قوله هنا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه الآية وقوله وقالوا أساطير الأولين وقوله وقال الظالمون ان تتبعون إلا رجلا مسحورا وقوله تعالى فضلوا أي عن طريق الحق لأن الأقوال التي قالوها والأمثال التي ضربوها كلها كذب وافتراء وكفر مخلد في نار جهنم فالذين قالوها هم أضل الضالين وقوله تعالى فلا يستطيعون سبيلا فيه أقوال كثيرة متقاربة وأظهرها أن معنى فلا يستطيعون سبيلا أي طريقا إلى الحق والصواب ونفي الاستطاعة المذكور هنا كقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون وقوله تعالى الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا وقد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة هود في الكلام على قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون وقد قدمنا أيضا معنى الظلم والضلال وما فيهما من الإطلاقات في اللغة مع الشواهد العربية في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك فأغنى ذلك عن إعادته هنا قوله تعالى بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار كذبوا بالساعة أي أنكروا القيامة من أصلها لإنكارهم البعث بعد الموت والجزاء وأنه جل وعلا أعتد أي هيأ وأعد لمن كذب بالساعة أي أنكر يوم القيامة سعيرا أي نارا شديدة الحر يعذبه بها يوم القيامة وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرة يدل على أن التكذيب بالساعة كفر مستوجب لنار جهنم كما سترى الآيات الدالة على ذلك قريبا إن شاء الله تعالى وهذان الأمران المذكران في هذه الآية الكريمة وهما تكذيبهم بالساعة ووعيد الله لمن كذب بها بالسعير جاء موضحين في آيات أخر أما تكذيبهم بيوم القيامة لإنكارهم البعث والجزاء بعد الموت فقد جاء في آيات كثيرة عن طوائف الكفار كقوله تعالى إن هؤلاء يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين وقوله تعالى من يحيي العظام وهي رميم إلى غير ذلك من الآيات وأما كفر من كذب بيوم القيامة ووعيده بالنار فقد جاء في آيات كثيرة كقوله تعالى واذا قيل ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه ان ظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين الى قوله وما واكم النار وما لكم من ناصرين فقوله وما واكم النار بعد قوله قلتم ما ندري ما الساعة الآية يدل على أن قولهم ما ندري ما الساعة هو سبب كون النار مأواهم وقوله بعد ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا لا ينافي ذلك لأن من اتخاذهم آيات الله هزوا تكذيبهم بالساعة وإنكارهم البعث كما لا يخفى وكقوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة من سورة الرعد أن إنكارهم البعث الذي عبروا عنه باستفهام الإنكار في قوله تعالى عنهم اذا كنا ترابا ا ان في خلق جديد جامع بين امرين الاول منهما انه عجب من العجب لكثره البراهين القطعيه الواضحه الداله على ما انكرو والثاني منهما وهو محل الشاهد من الايه ان انكارهم البعث المذكور كفر مستوجب للنار واغلالها والخلود فيها وذلك في قوله تعالى مشيرا إلى الذين أنكروا البعث أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ومعلوم أن إنكار البعث إنكار للساعة وكقوله تعالى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى أي لا يصدنك من لا يؤمن بالساعة عن الإيمان بها فتردى أي تهلك لعدم إيمانك بها والردى الهلاك وهو هنا عذاب النار بسبب التكذيب بالساعة وقد قال تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى وقوله تعالى في آية طاها هذه فترد يدل دلالة واضحه على أنه إن صده من لا يؤمن بالساعه عن التصديق بها ان ذلك يكون سببا لرداه اي هلاكه بعذاب النار كما لا يخفى وكقوله تعالى واما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره فاولئك في العذاب محضرون فايه الروم هذه تدل على أن الذين كذبوا بلقاء الاخره وهم الذين كذبوا بالساعة معدودون مع الذين كفروا وكذبوا بآيات الله وأنهم في العذاب محضرون وهو عذاب النار والآيات بمثل ذلك كثيرة وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة بل كذبوا بالساعة أظهر الأقوال فيه عندي أنه متصل بما يلي. أن بل فيه للإضراب الانتقالي وقد أوضحنا معنى السعير مع بعض الشواهد العربية في أول سورة الحج والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا أمل أن يجمعنا لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته